وهل استخدام معجون الأسنان لتنظيف الفم في نهار رمضان يفسد الصوم؟ معجون الأسنان بالنهار إذا دخل منه شيء إلى الحلق بطل الصوم وإلا فلا وأنصح باستعماله قبل الفجر إذا كان ضروريا والله أعلم